فأنتظر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه وبعد يقول العلامة الدكتور العديب بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال فلديهم من الطموح اذ الكتائب الشبابية تترى ين يتقلبون في أعطاف العلم مثقالين بحمله يعلون منه وينهلون يعني يشربون وأما يعلون فالشربة الثانية وينهلون فالشربة الأولى فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المتائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا أقول هنا فائدة في قوله ما يفرح به المسلمون نصرا فإن الفرح قد جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ذما ومتحا مدحى من قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وجاء ذم في قوله تعالى سبحانه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يبا هنا تكون عندنا قاعدة أن الكلمة دلالتها من ماذا من السياق أن دلالة الكلمة من سياقه ولذا لا يجوز أن يفسر الكلام على غير ماذا؟ على غير سياقته أو وجهته واضح فإن السياق ضابط في ماذا؟ للفهم او في الفاهم وعليه لا يعتبر بكلام إلا بالنظر إلى ماذا؟ إلى سياقته فسياقة الكلام معتبرة <تصفيق> هذا أولا الفائدة الثانية قوله من الطموح <تصفيق> فوى عجبا فليس لأهل الدين ما لأهل الدنيا او ليس لأهل الدين ما عند أهل الدين من ما عند أهل الدنيا من الطموح فطموح أهل الدنيا لا ينتهي عند ماذا؟ عند حد وإنما أهل الدين فهم في قناعة بما هم ماذا عليه فتأمن وقد ضحقوا يوما من فتح المصري فقالوا إلى أين؟ قال لآث بمنصب القضاء وصدق وجاء ماذا به؟ ولم يعتبر بما قال له الناس قال والجامعية فهذا سبب وسبب قوي في سيرة الحركة العلمية قال والاتلاع المدهش فنحن يسر لنا من أسباب العلم من الاتلاع المدهش ما لم يكن ميسر في زمن من الزمان ننظر كيف يسر عن طريق ماذا ما تدفعه المطابع من آلاف وملايين له الكتب يسترى من جهة أخرى عن طريق آلة ماذا الحاسوب التي يمكن أن يقتني الواحد منا قرصا فهذا القرص عليه من عشرات بل وآلاف ماذا الكتب والمراجع وكأن هذا من الحجة علينا من جهة أخرى ما يسرت أسبابه صحيح قال والغوص على مكنونات المسائل وهذه أخرى يطالب العلم والغوص على مكنونات المسائل فطالب العلم ينبغي أن يكون طويلا النفس قوله الغوص في إشارة إلى طول ماذا نفسه في البحث فلا تكن عجولا وقوله على مكنونات المسائل هذا معنى آخر أن طالب العلم ليس وقافا عند ظواهر ماذا الأمور وإنما هو طالب لماذا لما وراءها قال فسبحان من يحيي ويميت قلوبا قال لكن لا لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مصاراتها كافة نشرا للضمانات هذا ما سبق معنا في الدرسليه الماضي وهو حاجة هذه الحركة العلمية إلى كوابح وضمانات حتى لا تخرج عن ماذا عن سيرتها لأن الشباب إن كان عندهم من الطموح فيوشق حينا أن ينقلب الطموح ماذا تهورا وكل شيء لم ينضبط فإنه يتحول عن, ماذا؟ عن مثاره ثم قال التي تكف عنها العفار والتعصر في مثان الطلب والعمل من تموجات فكرية نبدأ بقى بأول ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما حضر منه العلامة ابن عسيمين مما أسماه بالكوابح فقال اولا التموجات الفكرية أولا لتعلم أن الفكرة عبادة ومنه قول أم الدرداء في أبي الدرداء كانت عبادته التفكر صحيح وقد ذكر الله تعالى أثرا عظيما للفكرة في سورة آل عمران ويتفكرون في خلق سماوات والأرض وجاء بفعل المضارع الذي يفيد الاستقبال كأن الفكرة لا تنقطع ماذا فلذا قيل كانت عبادته التفكر بل أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتفكر حتى قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ماذا في ذات الله فجاءنا لانحراف الفكر ها هنا من تبدل ايه امره فصارت الفكرة في ماذا في ذات الله ما ليست الفكرة فين؟ في, آلاء الله. في آلاء الله واضرب لك مثالا بابن عقيل الزاغوني وكان يجالس جماعة من المبتدعة الذين انتهى بهم التفكر الى ما يسمى بالتفويض يعني هم فكروا حتى انتهوا الى تفويض وما التفويض فوضوا يعني في الصفات لم يثبتوا لها معنى فان ما العلو لا معنى صحيح وانما حقيقة التفويض ماذا تعطيل حقيقة التفويد ماذا هو تعطيل لأن الشيء لم تثبت له معنى أصبح وجوده عدما صحيح فإن لم يعبر الغني عن غناه بكرم أصبح غناه ماذا عدما صح فكذلك الصفة إن لم تثبت لها المعنى أصبحت ماذا عدما فجالسهم قال وصالما كان أصحابي ينهونني عن مجالسة هؤلاء وكان يتعلل بسماع ماذا مقالتهم إذن فاحذر فاحذر من عرض الشبهة على ماذا على قلبك بماذا بطموح ماذا الاطلاع بطموح الاطلاع فوقعت الشبهة في قلبه فما مات حتى قال بقولهم او بمقالتهم فمات مفوضا رحمه الله تبارك وتعالى وعافى الله عنه واضح يبا إذن الفكرة اتجهت إلى غير مستارها قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا فين؟ في ذات الله طب ولماذا منعنا التفكر في ذات الله والقاعدة عندهم قديما تقول كل ما ضار بخيالك فالله بخلافه لأن الفكرة ينبغي أن تكون مبنية على ثلاثة أصول وجود التفكر في ذات الله وجود الشبيه او النظري والله تعالى ليس كمثله صحيح أو رؤية والرؤية منعدمة فين؟ في الدنيا قال لي أنظر إيه إليك قال لم تراني إلا مما قال بعض آل العلم بأن الرؤية ثبتت في الدنيا قلبية فقط وليست بصرية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين رأى محمد ربه بفؤاده مرتين وقوله محمد ربه مشعر بخصوصية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون لغيره وإن كان بعض إمة العلم قال وتثبت رؤية الله مناما لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا القول فيه نظر وعندي على رده أدلة من ذلك أنه لو كانت رؤية قل قلبية حاصلة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لكان عزاء موسى بها وقد قال ربي أرني أنظر إليك لعوضه الله عن رؤية البصر بماذا؟ برؤية القلب وموسى أولى الناس. بها لانه من ثبت له التكليم تثبت له ماذا الرؤيا من باب ايه هوله الرؤيا والتكليم معروف انهما مقترنان واضح وثانيا قول ابن عباس راى محمد ربه الهاء هنا هاء ايه هاء اختصاص هاء اختصاض كانه قصه بماذا بذلك صحيح إذن فالعلم بذات الله تعالى منتفى منتفى صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تفكر في في الله او إما ثانية لأن التفكر في ذات الله للقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفكر في ذات الله لأن التفكر في ذات الله إما أنه يفضي إلى تشبيه أو إلى ماذا أو إلى تعطيل تعطيل بكل صور هباً ما هو التأويل تعطيل صح والتفويض تعطيل ايضا او اما ان يفضي الى تشبيه بكل صوره كالتمثيل صحيح طيب وهنا يجرنا الكلام الى مسألة وهو موقف الاسلام من العقل لان هذا الموقف يحتاج الى ضبط فان من الاحراف الفكري الموجود ما يعظم اقوام من دور العقل في الحياة حتى يعظم العقل عنده فيجعله حاكماً على ماذا؟ على النص أولاً لابد أن نثبت أمراً أن المقالة الشائعة ربنا عرفوا بالعقل هذه المقالة باطلة اولا لا يعلم لها قائل معتبر من أهل, من أهل العلم والمقالات لا تعتبر إلا بمن؟ بأصحابها فحقول لا مش كده؟ يعني لو جاءهم كما ضربت لك مثالا أحدهم قال لي أمام شيخ الشوادي فيه رحمه الله كان يكلمني في مسألة إثبات دخولي ليه الجان هو ينكره ينكر أن الجان يتلبث تمام فقلنا يقول والعلماء قالوا قلت من العلماء يا شيخ قال اسكت انت كان هذا لصغري طبعا سني بينه وبين الشيخ رحمه الله فقال له الشيخ يا شيخ زيد طبعا ما اسمه زيد إنما لا حاجة لذكر اسمه هو يقول لك من العلماء ريحه فقال لي انا فالشيخ الشوادي في قال خلاص عرفنا معنى كلمة خلاص عرفنا ليه يعني هنا لا يعتبر بالمقاله صحيح ليه لا يعتبر بالمقاله لأن اعتبار بالمقالة اعتبار بمن بقال ليه لو جئ واحد ضعف حديثا وليس من المحدثين هنأعتبر بقوله ها ما هي هذه المشكلة لو ان اعتبرنا المقالات بمن قالها لسقطت مقالات كثيرة جدا مش كده جاي اللي يتكلم في الدين ممثل اللي جاي اللي يتكلم في الدين مش عارف ايه فقه دستوري ولا بتاع قانون ما له للدين ما احنا لو اعتبرنا المقالات باصحابها لسقطت ماذا مقالته وهذا قال الحافظ ابن حجر من تكلم في غير فنه اتى بالايه أتى بالعجائب أتى بماذا فالمقالة لا يعلم لها قائل معتبر ثانيا أن بعض السلف ردها وإن كان ردها ضمنه قال بعضهم عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ماذا ربي هذه المقالة منتوبة إلى غير رجل من السلف وأشهر ممن نسبت إليه من ابن عباس رضي الله عنه وارضانه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي تردها آية المثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على قال ألست قالوا إذن عرفنا الله بمن بالله ولولا الله ما عرفنا من ما عرفنا الله صحيح ما عرفنا الله فإذا الله تعالى يعرف بماذا بالله ولا يعرف بماذا بالعقل لأن قوما طبعا لما جعلوا هذه المقالة مقدمة ان بنى على هذه المقدمة من الضلال ما لا ما ينتهي واضح يبقى إذن هذه مسألات ما موقف الإسلام من العقل اولا الإسلام دعا إلى التفكر بل ونجد أن مدة التفكر في القرآن الكريم مدة ماذا؟ مدة عظيمة وثارية فاخصص القصص لعلهم يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض دعا إلى التعقل سبحانه وتعالى إذن الإسلام لم يرفض ماذا؟ العقل أبدا بل جعل التفكر عباده وأثنى على عباده بقوله لأولي الألباب الذين يتفكرون إيه بل ووصف عباده بأولي ماذا الباب ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الكافر بقوله ماذا لا عقل إيه له لا عقل له يبقى ما الذي يحرم الفكر إنه الكفر لا الإسلام صحيح طيب هذا أولا المقدمة الثالثة أنه لا يخالف عقل نقل ولا يخالف نقل إيه عقلا وعلى هذه المقدمة بنى شيخ الإسلام ابن تيميا كتابه الرائع درء تعارض العقل وليه والنقل فلا يمكن أن تجد نقلا صحيحا يخالف عقلا إيه صريحا هذا لا يمكن بحال هذا منتفى هذا منتف أن يخالف العقل النقل او أن يخالف النقل له العقل واضح يا طلبة العلم طيب ولكن ما هو موقف الشرع من العقل إنما هما معا ولكن الأصل الشرع والفرع له العقل ولذنظر إلى قول القائل علم العليم وعقل العاقل اختلفا علم العاليم وعقل العاقل اختلف من منهما أحرز الشرف العلم قال أنا أحرزت غايته فأشرف شيء هو ماذا العلم والعقل قال أنا بي الرحمن عرف هذه المقالة والعقل قال أنا بي الرحمن عرف فأفصح العلم إذ وقال أينا الرحمن في كتابه او في قرانه اتصف ربنا اتصف في القران بالعلم ربنا عليم ربنا عليم يعلم علام صحيح فبان للعلم ان فبان للعقل أن العلم سيده فبان للعقل أن العلم سيده فقبل رأس العقل او رب راس العلم وانصرف علم العليم وعقل العاقل اختلف من, منه من منهما أحرز الشرف العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا بي الرحمن عرف فأفتح العلم إصطاحا وقال أينا أينا الرحمن في كتابه به التطف فبان للعقل أن العلم سيده فقبل رأس العلم وانصرف يعني العقل لو أنصف صحيح هيفعل مثل ما أشر له القائل وقد قال الآخر العلم أعظم أو الشرع أعظم مرشد في ظلمة الشبه البهيمة الشرع أعظم مرشد في ظلمة الشبه البهيمة والعقل يقفوه ولولاه لكن كالبهيمة فاتبعهما وقل لمن حال عليهما يا بهي ما فاتبعهما وقل لمن حال عليهما يا بهي ما إذن فالعقل يأتي حزو ماذا الشرع لكن ليس إيه يسبقه طب لماذا ليس يسبقه لأن شرع نفى الله عنه سبحانه وتعالى الخطأ والاضطراب فقال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا بينما العقل أثبت الله تعالى له ماذا له الخطأ مش كده أثبت له رب العالمين الخطا والله يعلم انتم لا تعلمون فعليه لا يكون متقدما ايه عليه المقاله الرابعه او مقدمه الرابعه قول بعضهم عقيده السلف اسلم وعقيده الخلف اعلم وايه هذه المقاله لتعلم أن أصلها هو هذا الغرور ليه وهذه المقدمات العقلية وهي لا شك تنطل على سب السلف وتنقص السلف ولا يفضل الخلف السلف بشيء قال صلى الله عليه وسلم خير الناس في قرن أثبت لهم مطلق ماذا؟ الخيرية فلهم مطلق الخيرية في الفهم في العقل في العلم في الحفظ في كل شيء مطلق الخيرية فلا يثبقهم الخلف بماذا؟ بشيء. ولذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مد أعود ذهب ما بلغ مد أحدهم وليه ولا نقفه وتعالى نذكر شيئا من الانحرافات الفكرية الانحراف الأول الغرور العقلي وهذا راجع إلى اعتداد المرء بالعقل شديدا حتى أنه لا يجوز عليه ماذا خطأ كما قال القائل كيف أترك عقلي لراو تائه اسمه ماذا اسمه نافع لروايات حديث النزول لماذا لأنه تفكر هاهنا في ذات الله واعتقد أن النزول يستلزم ماذا طلوعا ونزولا لأن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير ولما كان الثلث الأخير يختلف من إيه من جهة إلى أخرى من مشرق إلى مغرب من جنوب إلى كذا فإن هذا يقتضي أنه يصعد وينزل يصعد وينزل إنما هذا رجع إلى إيه إلى تكييف صفة إيه النزول إلى تكييف صفة النزول فتراه نفاها وبعده شغب على من ايه على من اثبته بمثل هذا التشغيب المر حتى وصفه بقوله راوني تائه اسمه ماذا نافع وهذا راجع إلى الغرور والاعتداد الايه العقلي يبقى اول شيء هو غرور الايه العقل حتى انه لا يجوز عليه ماذا خطا وطبعا هذا عين الجنون والانسان الذي يرى أن الدنيا كلها هي عقله فقط أو لا يرى إلا عقله حتى أنه تمام حتى أنه لينتى في عقل عقول الناس جميعا فلا ترى له توصيفا إلا إيه؟ من يعجبه عقله فيرفض عقول الناس ليس إلا ماذا ليس إلا مجمونا ثانيا التفكير القائم على التقطئة و السودوية والظن والشك ومن عجب أنهم أثبتوا المنهج الشكي في القرآن بآيات سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي طبعا هذه الآيات رأى القمر فقال هذا ربي هذه الآيات هل هي في باب النظر ولا باب المناظرة المناظرة فإبراهيم هنا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام نظرا وبحثا وإنما كان إبراهيم يقول ذلك مناظرة لقومه من باب التنزل معهم لنداء أصل في المناظرة وهو التنزل مع من مع المناظر ولذا بدليل الآية قالت وحاجه هو قومه إذا كانت هناك محاجة ثانيا الا لم يهدني ربي فكان يعلم له ايه اول الايات وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه لذلك قلت لك اول الدرس السياق ايه فهم لأنهم استلوا هذه الايات من سياقتها فلم يعتبروا بالبداية ولم يعتبروا بماذا بالنهايه فقالوا هذا في باب الايه في باب النظر فاثبت بهذه الايه ما يسمى بالمنهج الايه الشكي وهذا خلل في التفكير أن تبني كل شيء على أساس الشك والظن والارتيار فأحذر وإنما الأصل حمل المقالة على المحمل الحسن حتى يتبين عكسه بدليل لما قالوا خلأة القصوى ونسبوا القصوى إلى هذا الخلق صحيح خلأة يعني تلومت عليه على صاحبها تمام فقال لهم ما خلأت وما ذلك لها بخلق وإنما حبثها حابث له الفيل يبقى هذا من باب تقديم الظن الحسن في الفكرة على الظن له السيء ومن هنا نرى من أسباب ما حصل من إفراط في الجرح في زمننا هذا حتى جرح الناس بمقالات لم يلتزموها ولم يلتزموا مآلاتها وحملوها أكثر مما حملوها اعتبارا بماذا بهذه السودوية في التفكير وهي حمل المقالات على ماذا واضح فإذا هذا خلل آخر في التفكير وهو التفكير القائم على ماذا على الظن والشك والارتياب ثالثا التهويل والمبالغة نحن وكذلك جعلناكم أمة وصفة فما ينبغي أن تبلغ بالفكرة ما يدخلك في باب ماذا؟ خيال أو باب وهو وهو ما يسمى بالتهئيل والمبالغة ذلك ترى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى إيه؟ لأن فكرة اللي إيه؟ عيسى الوليد بلا أب هذه الفكرة لما لم تنضبط صحيح خرجت إلى باب ايه؟ تهويل حتى جعلت منه ماذا ولدا للإيه؟ للإله لكن التفكير المنضبط أن يولد عيسى بلا أب طيب. وأن التي ولدته هي مريم أم المسيح عليه الصلاة والسلام فهذه الفكرة لو انضبطت بما ضبط القرآن به الفكرة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب يبقى إذن تفكير القائم عن إليه وهذا ما جرنا إلى باب آخر وهو باب المتح الكاذب والإطراء له فترى ما ترى في عجب هذا فإن كنا ننكر الإفراط في القرح فإن ننكر, ننكر الإفراط فيهم في التعديل أيضا صحيح وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا لأن حصل من بعض الطلبة تهويل في هذا الباب حتى أنه يتصور أن شيخه لا يخطئ يعني كنا نحدث بعض الطلبة لأحد المشيخ الأفاضل والشيخ بريء يعني الشيخ ما يتحمل جرم تلاميذ إذا ذكرنا لهم حديثا في مسألة تمام على غير مذهب الشيخ يقولك لا الحديث ده ضعيف من أين جاء لك لا الشيخ محدث لو كان الحديث صحيحا لقال الشيخ به وما لم يقل به الشيخ فهو ماذا فهو ضعيف هذا كله مبنى على التهويل والمبالغة التهويل والمبالغة رابعا الأحادية في النظر يعني الأحادية في النظر والتفكر أن تعتقد أنك وحدك العاقل ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجعل الفكرة له وحده إنما كان يشاور من وشاورهم ولو استغنى أحد بعقله عن الوجود لكان أولى الناس بأمن النبي عليه الصلاة والسلام لا أعقل منه ومع ذلك تراه يشاور حتى القارية حتى الجارية شاورها وشاورها في شأن ايه؟ عظيم وهي براءة من؟ السيدة عائشة أي بريرة فحيح؟ وشاور بريرة وكانت براءة عائشة عند من؟ عند بريرة وقالت له انها جارية حديثة السن يبلغ من غفلتها وطيبة قلبها أنها تنام عن عجين ماذا؟ اهلها ليأتي الداج فيأكل صحيح ومثل هذه لا يمكن أن تهم بما يذكر الناس من شأنها ما يذكرون واضح فتأمن فلذا نقول من خلل التفقير موجود عند بعض الناس أحدية إيه أو يكون الأحدية من هو النظر من جنب دون إيه لما تعتبر بشيء لا تعتبر إيه وسأقول مثالا الذين اعتبروا بجابيات هذه الثورة من غير أن ينظروا فين في وقد وقفت بالامس على عجب اقرأوا كتاب الفتن والملاحم للدكتور حمود التوكري في المجلدين الاوليين ستجد عجبة كأن الشيخ كان جالسا في التحرير معيني الشيخ مات قبل كم سنة اكثر من عشرين سنة ذكر باب فتنة المترفين باب فتنة الجرائد والمجلات والإذاعات وكأنه يتحدث ايه؟ تمام؟ باب فتنة تأكل العرب جميعا وجاب الرواية تنظف العرب يعني تأكل العرب قتلاها في النار وقال في الصفة واللسان فيها أشد وقعا من السيف وكنت والله يعني أول أمس أضرب يعني كفا على كفا وأضرب فغذية بيدي هكذا من العجب الذي فيه وأنا أقرأ كأن شيء فعلا يقول لك ومنها إلغاء الخلافة والمناداء بالقمهوريات والمناداء بالقمهوريات وقالت يخرج في أمتي نشو نشو يلبتون ألف ضلت فياب كل الطعام مش عارف يتشدقون في الكلام وقال لك يتشدقون يعني يتكلمون تفاخرا وتعاظما احنا اللي عملنا الثورة احنا اللي مش, مش هو ده الخطاب اللي بنسمعه خطاب النفخة حتى الولد يقول يعني عن احد انا بكلمه من ند لند شوف حتى ما تسمع لا حمدا ولا يه ولا شكرا مع ان هذا الذي تشهد بلادنا لا يحمد فيه الا الله وقد قلت لكم الله لطيف بماذا بمصر أن صورتها لم تنقلب ماذا حربا أهلية صحيح فلم يكن رئيس السابق الزافية لا لأحرقها بيتا بيتا ويه ودارا دارا وزنقة زنقة او أن جيشها لم يصوب نيرانه إلى صدور من إلى صدور الشعب وهذا كله يرجع إلى ماذا إلى لطف الله به بمصر فإن يحمد فليحمد الله ولا لهذه النفخة الشباب مش عارف الطيب الشباب مش عارف هم ما قصدوا أصلا طورة ولا قصدوا شيئا وهذا معلوم أصل هذه الثورة ما كان الثورة خارجين يفسدوا عيد الشرطة فوقعت المسألة ايه؟ تمام؟ كان الذي أنقذ رجلا قال له جذاك الله خارجا قال له ده أنا معرفش من زائني أصله من زائني في المية فطلعته هي جاءت كده ورب العالمين هو اللي حملها لأن إيه؟ لان تتوجه هكذا لكن لا يضحكون على زخوننا فيسمناها ثورة ويسمناها هذه الحقيقة صحيح انها ثورة يضدق عليها قول ربنا الله لطيف بعباده إن ربي لطيف لما لما شاء نعم لأن فعلا يكاد ينسى الله في هذه له يعني هل له واحد بالنص قال لي لو لها هؤلاء لما جلست مكانك أنت لو لمن لو هؤلاء أعوذ بالله يقولوا هذا مسلم أي يقولوا هذا مؤمن بالله ها ولا سبب فنقول هذه مثلة أخرى يبقى إذن الأحادية في وذلك الخوارج الفتن والملاحم للدكتور حمود التوجري الشيخ التوجري الشيخ التوجري ده قارين الشيخ من ابن باز وشيخ الألباني ولكن قضى وكان له تميز في باب الردود والشيخ الألباني كان يجله والشيخ الألباني رجع عن أربع مسائل في صفة صلاة النبي بتصويب الشيخ التوجري له وشكره في مقدمة كتاب صفة الصلاة وكان الشيخ الألباني لا ينزل المملكة إلا على من على الشيخ التوجري وكان الشيخ التوجري يا يعني يصر إلى أن يأخذ الشيخ الألباني بيده حتى باب الايه؟ باب السيارة مع أنه تقريبا فيما أعلم أنه كان يكون يكاد يكون أكبر من الشيخ الألباني في العمر يعني. ورد على كثير من الناس له ردود قوية وله كتاب الفتن وملاحم وصاحب كتاب القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ فنيجي نقول الإحرادية في النظرة عشان نختم المسألة دي عندك الخوارج مثال احاديه النظر جعلتهم يتعاملون مع آيات الايه الوعيد تاركين ايات الوعد فكفروا بآيات الايه الوعيد لاحاديه النظر التي كانت عند من عند الخوارج وعكتهم من المرجئة عملوا آيات الوعد ولم يعملوا يعملوا ايات الوعيد فقالوا بالإرجاء فاحذر احاديه الايه احاديه النظر مش كده وهو النظر الى الامر الى منين من جنبه دون ما بث دون بقيه جوانبه احضر من خلل التفقير ما يسمى بالتبرير والتسويف والتسويف كما حصل من من اخوه يوسف فإن فتنه اخوه يوسف قائمه على على تبرير وايه وتسويف بل تولت لكم انفسكم وامرأة العزيز كذلك فذلكن الذي لم تننيه فيه فالتفكير القائم على التسويف والتسويل والتبرير تمام هذا هلك للصاحب وكذلك أقول ابن آدم الأول فطوعت له نفسه قتله أخيه فإيه فقتله فقتله, فقتله فأحذر ما يسمى بالتبرير والتسويف والتسويق في الخلل او في الفكر سابعا هذا هذا سادسا التقليد والجمود من خلل التفكير هو ما يكون من التقليد والايه وهو تعطيل العقل في التقليد والجمود وده اللي حصل من المشرقين لم يقبلوا الحج الظاهرة القاهرة يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خيرنا من الله الواحد الليه قهار. صحيح لم يقبلوا الحج الظاهرة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ماذا لم يقبلوا كل هذه الحج الظاهرة ليه لخلل التفكير عندهم القائم على الجمود وهذا ما أدى إلى فتنة المذهبية حتى اعتقدوا بخلل التفكير العصم في الأئم قال بعضهم لعنة ربنا عداد رمل على من رد لأبي حنيفة قوله وقال آخر لو مالك لكان الدين هالك وأبو عبد الله البشنق يقول ومن شعب الإيمان حب بن شافعي وفرض أكيد لا تطوع أنا شافعي ما حيت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا ورد عليه الحنبلي بمثلي فقال أنا حنبلي ما حيت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا حتى انهم كانوا يعتقدون فيما رد قول احمد أنه كفر شوف بعض المجامدين كانوا يعتقدون فيما رد قول احمد انه ايه أنه كفر هذا خلل في التفكير وهو ماذا تعطيل العقل بالتقليد والايه ولذلك احذر سابعا التفكير المبني على العاطفه على ما تحب وما ايه وما تكره وهذا خلل التفكير الموجود عند المرأة والذي أدى إلى نقصان عقلها شكدا لأن التفكير عندها قائم على على تقديم العاطفة على ماذا فكان الخلل العقلي عندها أصله تقديم ماذا العاطفة ماذا وراء في عجلة عطلت الطريق في الخارج في عجلة عطلت الطريق في الخارج يخولنا حق الطريق الشيخ ابن عسيمين استدل بالآية والذين يجون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اختسبوا طيب يبقلنا مثال التفكير العاطفي وهو ماذا الذي أدى إلى الخلل الفكري عند من عند المرأة صحيح لأنها تقدم ماذا العاطفة او تفكيرها مبني على العاطفة واضح ولذا تراها عندها خلل إذا أحبت الرجل رفعته إلى سابع سماوات وإذا كرهته أو أبغضته جعلته في ساف الأراضين تقول ما رأيت منك خيرا إيه خيراً قط صحيح ولذا تجد الإنطاف فيهن قليل ما امرأة قالت لا أعتب علي في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر فيهن هذه واحدة في النساء هذا سابعاً ثامنا من الخلل في التفكير الأولويات فقه الأولويات فحيح فقدان التفكير لقضية الأولويات ما يجب أن يقدم وما يجب أن أن يؤخر وهذا سر أن قدمنا حصة الأدب والخلق لأن الأدب وعاء له وكل ما يتسع الوعاء كل ما يعظم له الذي فيه اشكيدا اتيناه حكما وايه قدم الادب على الايه على العلم فانتبه يا طالب العلم لما قلت ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشياء تتعلق بالتفكير هذه نصائح سريعه الاولى اياكم والظن فانه اكذب حديث بناها عن التفكير القائم على الايه على الظن ثانيا والتأني والتؤدة قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ايه؟ ونهى عن العجلة صحيح فإن من خلل التفخير ما يكون ماذا من العجل ولذا التأني محمود ولذا قال ابن مسعود مطالبا إيانا بالتأني لئن تكون لئن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا فين يبقى إذن العجلة ممكن تبلغ بالإنسان أن يكون, إيه؟ أن يكون رأساً فين؟ في الشر فكن تابعاً في الخير هذا أفضل من أن تكون رأساً في الشر صحيح كذلك ناهى عن ماذا؟ عن الوهم والخيال والأمل البعيد كما قال ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل الأمل تمام هو أن يتسع الخيال إيه؟ جدا ضرب مثالا لرجل كان عنده جرة وفي يدي عطا قال تراني أبيع الجرة وأشتري بها غنمة صحيح ثم إيه؟ الغنم أبيع لبنها لأشتري غنم أخرى فيتوالد ويولد لهما غنم إيه؟ يولد لي غنم كثير فهكذا أسوق وأرعاه وكذا وأخذ يضرب يمثل حتى ضرب ماذا القرب فكسرت الجرب فاحذر من هذا الخلفين في التفكير كذلك رابعا اليأس لأن اليأس يعطل ماذا يعطل العقف ويضعف العزائم ثامثاً الغاية لابد من كل صاحب فكرة أن يضع بين يديه ماذا؟ غاية لكي لا يتشعب به الفكر ويدخل في مسارات كثيرة فلا يعود بشيء كدا. لكن من جعل الغاية نصب عينيه عاش لهذه الغاية وسنة الله في صاحب الغاية أن يبلغها كما يقول له كل مشتهد عن نصيب طب أخيرا هم الآخرة من جعل الهموم همه واحدا همه آخرته كفاه الله هم ماذا سنياه يبا هذا اول ما معنا من كلام الشيخ في الضمانات والكوابح ما حذر منه من الخلل فين في التفكير صحيح؟ والخلل ياتي من وجوه سبعه اما أن يبنى التفكير على على تعظيم العقل والغرور به أو اما أن يبنى التفكير على ظن وارتياب وشك واما أن يكون التفكير احاديا وهو النظر في جنب أو أن ان يبنى على تهويل وماذا ومبالغه في الامر شدذا او ان يبنى التفكير على الايه على العاطفه والحب والايه والود لا يبنى العقل ثابتا الا يبنى التفكير على نظام الاولويات وهذا من الخطا فين في التفخير وهو عدم وجود ماذا اولويه ايه في تابعه ماهي ضاعت منك وضاعت مني انا ايضا فليس سؤالهم التقليد والجمود أن يعطل الانسان عقله غير